مال الظالمين من حميم ولا شفعي يطاع يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق والذين تدعون من هي لا يقضون بشيء ان الله هو السميع البصير اولن يسيروا في الاضف يقظوا كيف كان عاقبه الذين كانوا من قبلهم كانو هم اشد منهم قوه واثارا في الارض فاخذهم الله بذنوبهم فاخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من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 وَلَقَدْ أَبْسَلَ مَوْسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَوْمِهَا فَقالُوا ساحرٌ كذَّابٌ فَلَمَّا جَاءَ عَقِّمِ مِنَّا عِنْدَنَا قَالُوا قُتِلُوا أَبْنَاءَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ وَاسْتَحْيُوا قَالُوا قُتِلُوا أَبْنَاءَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَ وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ